إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويؤذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأخويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك أفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارقوا آلهتنا لشاعر مجنون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 وعندهم قاصرات الترفعين فأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُقَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْطَلِعُونَ فَاتْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ اللَّهِ إِن كِدَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي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 جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجعيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون ثم ثم إن لهم عليها نشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم طالين فهم على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 عليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا أبنوا له دنيا نفألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدم فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي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 وفديناه بالذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشقناه بإسحاق نبيا من الصالحين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 وَإِنَّ يُنُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِثْأبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْنَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبَّتَ فِي بَطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فَنَبَثْنَاهُ بِالْعَرَانِ وسقين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون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 فَتَوَلَّعًاهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ مَسَاحَتُهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّعًاهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يَبْصِرُ